اخوتي واخواتي السلام عليكم ورحمة الله واهلا بكم من دعاء الامام علي بن الحسين رضي الله عنهما اللهم هب لي عصمة تدنيني من خشيتك وتقطعني عرك بمحارمك إنك أنت الوهاب. مثل لو كانت ندت كانت ندت من العصر. كلمة ندت في هذا المثل الشعبي تعني المطر الخفيف ولا تشير إلى ظاهرة الندى والمثل يعني أنه لو كانت السماء حقيقة قد أمطرت مطرا خفيفا في الليل كما يدعي البعض لكان بد أن تظهر علامات أو مقدمات لهذا المطر يعرفها الناس وهكذا يضرب هذا المثل لكل أمر أو خبر يصعب تصديقه طالما لم تكن له مقدمات وعلامات يستدل منها على حدوثه علم. الندى الندى اسم يطلق على تلك القطرات المائية التي تشاهد في الصباح الباكر على أوراق النباتات وزجاج النوافذ وغيرها من الأجسام الصلبة المعرضة للجو تحدث تلك الظاهرة الطبيعية عندما تنخفض حرارة تلك الأجسام أثناء الليل وتهبط إلى الدرجة التي يتكاثف عندها بخار الماء في الهواء الملاصق لها يساعد على تكوين الندى صفاء الجو وخلوه من السحب أثناء الليل. في المناطق الرطبه قد لا يكون للندى أهمية كبيرة، أما بالنسبة للمناطق الحارة الجافة، فإنه يساهم في سرعة نمو النباتات والأعشاب في تلك المناطق. علم عبد الوهاب يوسف. عبد الوهاب يوسف رائد من رواد الإذاعة المصرية الكبار وعلم بين أبرز آباء الفن الإذاعية العربية ولد في عام 1918 ببلدة قلين بمحافظة كفر الشيخ حصل على ليسانس الآداب في اللغة الإنجليزية عام 1940 وفي أغسطس من نفس العام عين مذيعا بالإذاعة المصرية لم يكن عبد الوهاب يوسف مذيعا موهوبا ومقدما متميزا للبرامج فحسب بل اتسعت موهبته لتشمل التمثيل والاخراج الاذاعي ويذكر انه كان اول من انشا فريقا للتمثيل في الاذاعه المصرية قدم تمثيليات قصيرة يسجل التاريخ لعبد الوهاب يوسف أنه كان من أوائل المؤسسين لبرامج الصور الغنائية المصرية والعربية. قدم منها خلال عشر سنوات هي عمره الإذاعي ما يزيد على سبعة عشرة صورة غنائية. من بين أشهر هذه البرامج نزهة، علي بابا، أطر الندى، السوق، مشيد الحرام الأكبر. في عام 1951 سافر إلى إيطاليا ليمثل مصر في المهرجان الإذاعي العالمي ببرنامجه المعروف خوفو والذي فاز بالجائزة الثانية في ذلك المهرجان. في الثامن والعشرين من نوفمبر من عام 1951 انتقل الرائد الإذاعي الموهوب عبد الوهاب يوسف إلى رحمة ربه وهو في الثالثة والثلاثين من عمره. من بين أشهر واطرف المسامع التمثيلية التي لا ينساها المستمع هذا المسمع من البرنامج الغنائي علي بابا والذي أخرجه الإداعي الراحل عبد الوهاب يوسف <تصفيق> أهلا إيهلا أنا سامع حش الحرمية جايين يا الغرابي أفتح جمون يا جنزمين يا قصبرة يا ينسون يا عم صيعه عليك النبي تفتح يا صاح شم يا شمس ايوه شمس شم. خماسيات مع تحيات وفيق ابو النصر